وَلوْ فََحْنَا عَلَْهِمْ بَابًا مِنَ السَّماء إِ فَظَلنُوا فيِيهِ يعْجُون لَقالوا إِما سُكررَ أَبِْصَارُ نَابَ نَحْنُ قَوْم مَسحُون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 وَإِ جَهَنَّم لَ مَوعِدُهُم أَجمعمَعين لَهَا سَبعةُ أَبوابِ لِكُلِبابِم مِنْهُم جُزءُ م قُسُوم.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 وَنَبِّهُ مَنطفِ إبْبراهِيم إذ دَّقَلُوا عَلَيْهِ فَقالوا سَلًََا طَالَ إِا مِنْكُمْ وَجِلُون قالوا لَا تَْجَل إَِّ نُبَششِرُكَ بِغُلََا مِنْ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 إللاا آلَ لوطٍ إا لَ نَجهُم أَجمعَعين إلاا مرأتَهُم قَدّرنَا إه لَِنَ الغابِرين فَلََّ جَأَلَ لُوطنمُرْرسَنون قالَا إكُم قَوْم مم كَرون طانُوا بَلْجِئنكَ بِمَا كانوا فِيه يَممتَرون وَأَتَيننا كَ بِال الحَق فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهَا أُنَائِمٌ قُطُوعٌ مُصْبِحِينَ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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا نذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذي جعل القرءان عضين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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ